الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة أن فَآمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ وَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا تَنْتَهُونَ وَأَزْوَاجُ بوم ينطفع عليه من ذجب بِهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ تِلْكَ الجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُ بَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتدون عنكم وكم فيهم من السوء وما ظلمتكم ولكن كانوا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون بلى ورسلنا لديهم يكتبون لقد جئناكم بالحق ولكن ما أكثركم للحق كيرهم ام ابرم وَالسَّامُ وَنَجُولُ بَلْ كان للرحم والسماوات والأرض رب العرش عما يصفون فالذرهم يفوضوا ويلعبوا حتى وَقُمُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِن عِلْمُ عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَانْتَظَر كُلُّ نَفْسٍ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ إن يذقون من دونك شفاعة إلا من شهد بالحق وهو. قَالُوا لَيَقُولُنَّ لَّا يَقُولُونَ اللَّهَ فَأَنَّى يا رب وقتيله وَوقُل السَلَ وَلَ إِ سَأَزَهُُون مَنْ خَلَ آن‌ها یوفند و قیلی رب و قیلی رب، فَسَوْفَ يَعْلَّمُونَ, فسوف يعلمون خوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام لا يؤمنون اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله